ومثال الذين ينفقون اموالهم في سراء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربع وصابها وابل فاسات اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا